نعب في كتاب ال توقفنا عن الفصل الثاني عن الفصل الأول الفصل الأول أخر مرة نمشي نعم في الفصل أول وهي الحاجة الحاجة, الحاجة الى الدعوة يعني حاجة الناس إلى و... دعوة وتقدم الكلام التقدم عن هذا, عن هذا. يعني ما حضرت لكم لم أحضر نسخة عندي نسخة واحدة فقط. عملت مسحة واحدة لأن أخذت الوقت طويل استغرقت وقت طويل ما كنت أن أتصور أن أتأخذ كل هذا الوقت جيبلكم بسخة واحدة شاء الله تكلم مؤلف أن صاحب القوة العاقلة على إذا وقف صاحبها على وجه الخير أو الشر قد يقف على وجه الخير لكن قد يساوره الغضب ويكون لهذا الغضب أثر على الحكم أو تسيطر عليه لذب فيترك الصالح ويأتي المنكر ولا يبالي بما يوقعه به التهاول بالصالحات أو اتكاب المنكرات من شقائن قال وقد تخلص النفوس من تخبط الغضب أو أسر الشهوات قد تخلص مما تقدم من العوائق العوارد ثم لا يستطيع أصحابها البقاء دون أن ينشب بينهم نزاع. فإن المداركة تتفاوت إما بحسب فطرتها وإما بالنظر إلى استعدادها المكتسب من التجارب فترى الرجل يستحسن عين ما يستقبحه غيره فهذا ما يوقع الخلاف بين الناس حتى العقلاء منهم يختلفون بسبب تفاوت عقولهم وتفاضل مداركهم فلابد حينئذ المؤلف الآن يقدم المقدمة حتى يقول بأنه نحتاج حينئذ بسبب هذا الاختلاف وهذا التباين نحتاج إلى ميزان أو إلى حكم نحتكم إليه عند الاختلاف ما هو هذا الحكم العدل؟ الشرع السلامة قال بل ينتقد أكثر من هذا يقول بل النفس الواحدة ليست الجماعة النفس الواحدة الإنسان الواحد قد يبدو لها الأمر حسنا في حال فإن لم يوافق غرضها في وقت آخر انقلب في رأيها شيئا نكرا وهذا يقع فالإنسان يرى شيئا يستحسن ثم إذا خالف غرضه في وقت لاحق استقبح هذا الشيء الذي كان يستحسنه آنفا قال وكثيرا ما يشتمل الأمر في الواقع على وجهي الإثم والمنفع فيريد بعضهم جلب منفعته فيسعى في تقريره ويرغب آخر في درء مفسدته فيلوي عنه صفحة هذا يقع أيضا تجد الذين لا يحتكمون إلى الشرع إذا اختلفوا في مسألة ما في قضية معينة فبعضهم أو الطرف الأول ينظر إلى جهة المصلحة والطرف الثاني ينظر إلى ما يترتب عليهم المفاسد فماذا يحصل تجد كلا الطرفين يريد أن ينتصر لرأيه وأن يظهر فالأول يريد أن يظهر منافع ومحاسن هذا الشيء والثاني يريد أن يظهر مفاسده، وما هو الحكم حينئذ لابد من وجود الشرع وإلا لبقي الأمر كذلك قال وربما يشاهد الإنسان الحادثة تنزل بغيره فيقضي عليها برأي ولو عرضت له في نفسه وأدرك مقدار تأثيرها لعاد إلى الحكم عليها بأشد مما قضى به أولا أو أدنى الإنسان يحكم على حادثة معينة إذا سألك إنسان مثلا استشارك في شيء معين قد تشير عليه برأيه ولكن لو وقعت لك هذه الحادثة لو وقعت لك أنت لكان ربما لك رأي آخر الإنسان يتأثر إذا كانت في غيره وإذا كانت فيه هو قد يختلف هذا هذا بالنسبة لمن لم يحكم الشرع إذا استشارك إنسان في شيء قد تشير عليه بالفعل أو بالترك فإذا وقعت لك هذا هذه الحادثة حينئذ ستحكم إما بأدنى أو بأشد مما حكمت على قضية هذا الذي وقعت لك قالوا لما كانت الأنظار تقصر والأهواء تتغلب والعقول تتفاوت وتختلف اشتدت حاجة الناس إلى مصلح العلهي يعني العقول لا يمكنها أن تستقل بالإصلاح فلابد لها من موجه لابد لها من مصلح وهذا المصلح يكون لا يكون بشرا وإنما هو مصلح إلهي يطلق نفوسهم من قيود الأوهام ويهديهم السبيل إلى ما فيه خير وينذرهم عاقبة الانهماك في اللذائد ويعلمهم كيف يتحامون الفتنة إذا اختلفوا الله سبحانه وتعالى هذا ما فعله في القرآن والسنة أعلمكم السلامة أطلق نفوس الناس من قيود الأوهام التي كانت في الجاهلية وكانت عند أهل الشرك وهداهم السليم، وحذرهم وأنذرهم من عاقبة الانهماك في النذائد والشهوات وعلمهم كيف يتحامون الفتنة إذا اختلفوا لأن الاختلاف لا بد من ذلك الاختلاف هذا ليس عيبا في ذاته لأن الناس يختلفون أقوالهم تختلف، رأؤهم تختلف، نشأتهم، طبيعتهم تؤدي إلى الاختلاف. فالابن يختلف مع أبيه، باختلاف النشأة والتكوين. فهذا الاختلاف أمر ليس منكر. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ولما شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك بذلك خلقه فهذا الاختلاف كائن لا محالة ولكن جعل الله سبحانه وتعالى لنا ما نتحامى به الوقوع في الفتنة نختلف لكن لا نقع في فجعل لنا هذا الميزان فقال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا فهذا هو الضابط والميزان الذي توزن به السلام تزن به الاختلاف قال هذا وجه من حكمة بعث الأنبياء عليهم السلام وصعودهم بالناس إلى مرافق السعادة لقامتهم القضاء على أسس عادلة لهذا هو الوجه وجه بعثة الحكمة من بعثة الله سبحانه وتعالى أرساله للرسل وانزاله الكتب كما قال تعالى لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب لإقامته وانزل الميزان لإقامة العدل ليقوم الناس بالقسط فبهذه الدعوة الإلهية لبست النفوس أدبا ضافيا وأخذ المجتمع سنة منتظمة ومصرة العقول بحقائق كانت غامضة وإذا كان للشرائع السماوية مزية تقويم النفوس وإنارة المصائر وفتح طرق الحكمة فإن نصيب الإسلام من هذه المزية أوفر وأجلى إسلام مزيته في قامة العدل ودفع الأوهاب وتنظيم ما عليه المجتمع مزية الإسلام أوفر وأجلى, أوفر وأجلى. لماذا؟ لأنه خاتم خاتمة الرسالات الله عز وجل ختم هذه الكتب والرسل ختم الكتب بالقرآن وختم الرسل بمحمد صلى الله عليه وسلم قال وما برح الناس بعد انطواء عهد النبوة في حاجة إلى من يعلمهم إذا جهلوا ويذكرهم إذا نسوا ويجادلهم إذا ضلوا ويكف بأسهم إذا أضلوا فالناس يحتاجون إلى من يعلمهم إذا جهد هم بحاجة إلى معلم لكم سلامة نعم نكملها ونجي طول قال هذوك شو ينجي فالناس الناس بحاجة إلى من يعلمهم، بحاجة إلى من يذكرهم إذا نسوا، بحاجة إلى من يجادلهم إذا ضلوا، إذا ضل عن الطريق، بحاجة إلى من يكف بأسهم إذا أضل الخلق. ثم قال وإذا سهل عليك. أن تعلم الجاهل وتذكر الناس هذا سهل تعلم الجاهل لأنه مستعد للتعلم، فسهل عليك أن تعلمه كذلك تذكير الناس إذا غفل الإنسان يحتاج إلى مذكر فإذا هذا التذكير ليس بالأمر الصعب قال فإن جدال الضال وكف بأس مضل لا يستطيعهما إلا ذو بصيرة وحكمة وبيان فلا يتولى هذا عامة الناس أو بعض من لا يحسن تصرف وليس عنده حكمة وليس عنده فصاحة وحسن إقامة حجة هذا لا يحق له بل وقد لا يجوز له أن يجادل المضل لأنه لا يتمكن لا يمكنك أن تجادل أهل الضلال ولا أن تكف أهل بأسهم إلا إذا كان عندك علم وكانت عندك حكمة وكان عندك بيان بهذه الأمور يمكنك أن تجادلهم وأن تناظرهم بخلاف الجاهل والناس السلام فالجاهل بإمكان أي إنسان أن يعلم إذا كان عنده علم بالشرع أن يعلم هذا الجاهل كذلك الناس الغافل هذا يمكن لأي إنسان أن يذكره لأنه يحتاج فقط إلى تذكير نسي فيحتاج إلى وخزق فإذا وخزته تذكر فانتبه أما الضال والمضل فيصعب على الإنسان مواجهتهما إلا إذا كان عنده علم عنده بصيرة وعنده حكمة وعنده بيان ثم قال وما برحة العصور تلد من الضالين المعاندين والمضلين المخادعين من يحاولون إثارة الفتن وإطلاق النفوس من قيد الأدب والعفاة وهذا ومشاهدة فالعصور في كل عصر يخرج على المسلمين وعلى البشرية جنعاء جماعات عرضها وغايتها إفساد الأخلاق وإفساد العقائد وإقاع الناس في الفتن وإقاعهم في الكفر وفي الضلال هؤلاء لهم أيضا نشاط وفي كل عصر يخرجون علينا بشيء جديد منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان المنافقون كان المنافقون في ذلك العهد في المدينة ثم بعد ذلك بدأت الطوائف تخرج ظهرت الخوارج هذا بالنسبة للأهواء ناهيك عن الشبهات هذه في باب الشبهات فقط انظر إلى الفرق الضالة لا في هذه العصور المتأخرة، فقد تعددت. في كل مرة نسمع بخروج طائفة معينة لها دعوة معينة لإضلال الخلق. ما هيك عن أهل الشهوات؟ أهل الشهوات الذين قال الله فيهم، ويريد اليريد الذين يتبعون الشهوات أن تضلوا، أن تميلوا ميلا عظيما. يريدون من؟ يريد أهل الشهوات من أهل الإيمان أن يميلوا معهم وأن يميلوا عن الحق ميلا عظيما فلا يرضون بالميل القليل فحاربوا الفضيلة ونشروا الزذيلة ودعوا إلى التحرر إلى تحرير المرأة والمراد بتحريرها خلاؤها من الدين خلاؤها من الحياء أن تخلع جيل باب الحياء ستر الحياء عن وجهها أن تخرج إلى الشارع أن تختلط بالرجال أن تخلو معهم أن ترتكب الفواحش والمنكرات أن تبرز زينتها هذا هو المراد بالتحرر بتحرر المرأة وأن تكون فريسة لهم أخرجوها لتكون فريسة لهم دعوا أيضا الرجل إلى التحرر من كل القيود ما هو المقصود بكل القيود؟ المقصود بالقيود الشرع الدين أنت غير مقير لا بالصلاة ولا بالصيام ولا بإخراج الزكاة ولا بترك المحرمات أنت حر تفعل ما تشاء فهؤلاء هذه الطوائف وهؤلاء المضلين لابد سلام لابد أن نكف بأسهم لابد أن نكف بأسهم وهؤلاء كما تقدم لا يمكن أن نكف بأسهم إلا ببصيرة وحكمة وبيان قال وفي كل عصر لا يفقد هؤلاء لهؤلاء المضلون لا يفقد هؤلاء أولي عزم وإخلاص يقرعونهم بالحج لابد أن يجدوا في طريقهم أهل العزائم وأهل الإخلاص الذين يواجهونهم بالحجة يقرعونهم بالبيان ويهتكون الستار عن مكايدهم فيزهق باطلهم, وتزهق باطلهم وترهق وجوههم قطرة الخيبة والخذلان. الحمد لله في كل زمان وفي كل عصر وفي كل مكان يجد هؤلاء المضلون الذين يدعون الناس إلى الفتنة وكما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله دعاة على أبواب جهنم يعني يدعون الناس إلى الوقوع في الحرام على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيه من أجابهم وسار على طريقهم ألقوه في جهنم لكن لا بد أن يجبوا من يقف في طريقهم من أهل الإخلاص والصدق الصدق، وهذه هذا الصراع بين الحق والباطل وبين الإيمان والكفر هذا لا بد وأن يكون لا بد يكون في الأرض، لأن الله تعالى لولا وجود هذا الصراع لما كانت هناك فائدة من بقاء الناس على هذا هذا الكوكب على الأرض. يقول الله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. لولا هذه المدافعة بين الإيمان والكفر لفسدت الأرض ولولا لو كان أهل الأرض جميعا على الإيمان وما ذلك على الله بعزيز لو كان أهل الأرض جميعا على الإيمان لما بقي هناك كافر ولا زال هذا التدافع فحين إذن ما الفائدة من بقاء أهل الإيمان على أهل على وجه الأرض لا فائدة الأصل الآن مادام أن الأرض كلها مؤمنة فكانه في الجنة وليس في الأرض فحينئذ لابد أن يقبضوا جميعا ولو بقي أهل الكفر فقط أيضا لما بقي هناك من يرحمهم الله عز وجل كما ورد في الحديث أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق حينئذ إذا صار أهل الأرض جميعا ليس فيهم من يقول الله حينئذ ستدمر وتقوم تقوم الساعة تبقى حفالة كحفالة الشعير لا يبال الله بهم بالك كما ورد في الحديث فلا بد من وجود هذا التدافع حتى يبقى تبقى الأرض هذه لابد من وجود هذا التدافع فيمتحن الله المؤمن بالكافر ويمتحن الكافر بالمؤمن فهذه الأرض فيها امتحان امتحاننا الله بالكفار وامتحن الكفار بنا ولا بد من وجود هذه هذا التدافع على وجهه لا بد منه وهذا أمر ضروري ضروري أن يكون التدافع بين الحق والباطل وبين الإيمان والكفر ولا يمكن أن يبقى أهل الكفر وأهل الضلال يدعون وحدهم عن الأرض دون أن يجدوا من يواجههم لابد من وجود المدافع قال ولا تنسى أن المضللين في هذا العصر قد تهيأ لهم من وسائل الدعاية ما لم يتهيأ لإخوانهم الغابرين وهذا من واقع أهل هذه الأصور تهيأ لهم الوسائل وسائل الدعاية ما لم يتهيأ للمتقدمين الآن عندهم مجلات عندهم جرائد عندهم الصحف عندهم إداعات عندهم مواقع عندهم دور نشر وعندهم أيضاً الجريدة الصحافة بجميع أنواعها وهذه كلها استغلت عندهم أموال يبدون المال والجاه كل ذلك في سبيل نشر باطلهم وينفقون أموالا طائلة من أجل نشر هذا الباطل وسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة في الضوء وأموال كثيرة تنفق وجاه يبذل من أجل نشر تلك الدعايات الباطلة وإقاع الناس في الرذيلة وإبعادهم عن الفضيلة كل ذلك قد تيسر في هذا العصر يتيسر هؤلاء الطوائف ما لم يتيسر لمن كانوا من قبل السابقون ليست عندهم هذه الوسائل بخلاف ما هو عليه الناس اليوم ولهذا ينبغي على المسلم أن يستعمل أيضا هذه الوسائل في الدفاع عن الفضيلة وفي الدفاع عن دين الله عز وجل يستعمل هذه الوسائل التي يستعملها هؤلاء في الإفساد لا نكتفي لا يكتفي لا ينبغي على المسلم أن لا يكتفي يعني آآ آآ بالكلام في هذه الأمور على نطاق ضيق فإذا استطاع أن يوسع فليفعل لأن هؤلاء ينشطون مع جهلهم وضلالهم مع ذلك ينشطون في نشر هذه الضلالات قال فمن نواد تفتح لهم نوادي أيضا في كل تقريبا في كل منطقة لهم نادي وإن كان هذه النوادي ربما لا تجلب الكثير من الأتباع لكنهم لا يأسود يفتحون نوادي وهذه النوادي تمول بأموال من أجل جلب الشباب إليها لهم نواد تفتح وصحف تنشر وجمعيات تعقد وأموال تنفق وجاه يبذل وسلطات أو سلطات تمالئ وتستبد. قال وهذا ما يجعل الدعوة الرشيدة من أفضل الواجبات وأحمد المساعي. يعني إذا اشتد الفساد وكثر أهل الضلال وحاول نشر هذه المنكرات في المجتمع حينئذ تكون الدعوة إلى الله عز وجل من أفضل الواجبات وأحمد المساء فالدعوة حينئذ أفضل من الدعوة في أزمنة كانت في السابق. فمثلا في زمن الإمام مالك الناس كلهم على الإيمان وعلى التوحيد وعلى الخير والصلاح والزهد والعبادة فالدعوة في ذلك الوقت ليست كالدعوة في هذه الأيام في ذلك الوقت الإمام مالك وتلامذته وأصحابه كانوا يتعلمون العلم فقط ويبلغون هذا العلم ولهم مجالس ولا يجد قل من يناظرهم فمن ناظرهم ناظرهم في مسألة علمية في حديث في مسألة فقهية أما الآن الكلام مع من واحد ينشر الكفر واحد ينشر الفزق الفجور واحد ينشر البدعة والضلال التي تتضمن الكفر البواح وهؤلاء جميعا يعني أعداد كثيرة ولهم وسائل لهم وسائل كثيرة في التأثير على ضعاف العقول كالنساء والأطفال والرجال أيضا ممنهم لهم يعني ضعف في عقولهم يؤثرون عليهم بهذه الوسائل ولذلك فالدعوة إلى الله في مثل هذه المجتمعات وفي مثل هذه الأزمنة تعتبر من أحمد وأفضل الأعمان الصالحة قال وهذا ما يقضي على حكماء الأمة أن يعدوا للدعوة ما استطاعوا من قوة هنا ينطبق وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة أن نعد لأهل الفساد وأهل الفجور أن نعد لهم ما استطعنا من قوة إذا كان هو يدعو إلى الضلال وإلى الفساد فالواجب علينا نحن أيضا أن نقوم بهذا العبد وأن ندعو قال ويقصر شوكة هذه النفوس المحشوة بالغواية والشهوات قبل أن تبلغ أمنيتها فلا بد من كسر شوكتهم وليس هذا بمواجهتهم يعني بالعنف لا وإنما بالدعوة بالحكمة على بصيرة وبالبيان أن يتعلم المسلم أيضا وهذا أمر مهم أشار إليه أهل العلم فقالوا ينبغي لكل مسلم ومسلم أن يتعلم فن الخطابة كيف يخاطبون الناس على حسب وعلى مقتضى أحوالهم في كل مجتمع وفي كل بيئة وكل من تناظره تنظر إلى حاله أولاً، ثم تخاطبه على قدر أو على مقتضى حال هذا المخاطب. تراعي مقتضى حال هذا المخاطب، ولذلك ينبغي تعلم البلاغة. نتعلم البلاغة عند كيف نتكلم مع الناس، كيف ندعو إذا أردنا أن ندعوهم إلى شيء معين. إلى فعل شيء معين من الأعمال الصالحة أو إذا أردنا أن ننكر عليهم شيئا هم يفعلونه كيف ننكر هل نهاجمهم مباشرة أم أننا نهدم أولا ما هم عليه ثم بعد ذلك نبين لهم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب ونرغبهم فهناك طرق وسائل ينبغي على المسلم أن يتعلمها ولو في حدود أن يطبقها في حدود بيته وأصحابه على الأقل أن يحسن البيان أن يتعلم البيان حتى يحارب هؤلاء ولو على مستوى ضيق على مستوى الأهل والأقارب والجيران فقط المهم أن يكون عنده علم وأن يكون عنده بيان قال وهناك طائفة لم تفسق عن جحود وتمرد وإنما أتيت من قبل الجهل وعدم صفاء البصيرة، فوضعت بجانب حقائق الإسلام ما يبرر منه الإسلام. هناك طائفة أخرى ليست كالطائفة الأولى. جهوده أو فسوقها لم يكن من باب التمرد من باب جهود، وإنما أتيت من جهة الجهل. فوضعوا إلى جانب الإسلام إلى حقائق الإسلام أمورا أخرى تخالفهم فيأتي إنسان ويقول إسلام اشتراكي مثلا إسلام شيوعي مثلا هو شيوعي مسلم ولا يعرف مبادئ شيوعية التي تناهض الإسلام وتناهض قواعد هذا الدين لا يعرف مبادئ الاشتراكية التي أيضا تناقض مبادئ الإسلام ومع ذلك فهو يريد أن يخلق الحق بالباطل. فهو مسلم ويحب الإسلام لكنه يدعو إلى ما يناهض الإسلام كالقوميات مثلا القوميات قومية العربية وغيرها التي تدعو إلى التمسك بأصل الجنس أو باللغة أو نحو ذلك دون نظر إلى الإسلام ونحن نعلم بأن الرابط الذي يربط المسلمين هو الإسلام ليست في الأرض ولا اللون ولا الجنس ولا اللغة لا كلها أمور قومية هذه ليست هي الرابطة الرابطة بين المسلمين هي التوحيد فهؤلاء لجهلهم جمعوا بين النقيضين فهؤلاء طبعا هم أحسن حالا من الطائفة الأولى لأنهم ما قصدوا الافساد عن جحود وتمرد وإنما من باب الجهل قال ومن أيدي هؤلاء نزلت البدع هذا الطائفة الثانية منهم خرجت البدع أهو لا يريد الفساد ما هذا هو غرضه لكنه بسبب جهله وقع في البدع ووقع في الضلالة قالوا من ألسنتهم هبطت المزاعم والخرافات ومن أرائهم دخل في الكتاب والسنة ضرب من سوء التأويل وحاجتنا إلى تقويم أصحاب هذه البدع تضاهي حاجتنا إلى إنقاذ النفوس الزاكية من أن تقع في حبائل أولئك الذين يضلون عن سبيل الحياة الغيبية ويرغونها عواجا ف فأه... اصلاح اهل البدع وهدايتهم وارشادهم هذا ايضا لا يقل اهمية عن اصلاح هؤلاء المتلل الفسق او هؤلاء الكفار ولذلك فدعوة الكافر إلى الإسلام دعوة اليهود هذه دعا إليها النبي عليه الصلاة والسلام وأمرنا بالدعوة إليها كذلك من كان سار مع هواه وقع في البدعة هذا لا يترك بل أيضا نجاجه بالنسبة لي أحسن وندعوه إلى الرجوع إلى القرآن والسنة والرجوع إلى الحق ولهذا كان السلف رضي الله عنه كانت تجري مناظرات بينهم وبين أهل البدع الذين أحدثوا في الإسلام أشياء تخالف دين الإسلام ناظروهم وجادلوهم لماذا؟ هم أولى بالمناظرة من اليهود والنصارى والمشركين لأن هذا مسلم يقرب القرآن والسنة ومناظرته أيسر من مناظرة ذلك منكر فهذا التبس عليه أمر هو مسلم يتبع الكتاب والسنة التبس عليه أمر ما فهما الدليل على وجهه فحينئذ نحتاج إلى أن نصوذه فقط ولا نقول لا مبتدع يهجر ولا نتكلم معه ونقاطعه لا ليس هكذا إذا كان هذا الإنسان هذا الذي وقع في هذه البدع إن كان غير مصر لأن بعض أهل البدع لا يمكن مناظرتهم تجد مبتدع ناظره عشرات من أهل السنة والجناعة وأقاموا عليه الحجة ولم يرجع هذا لا يناظر لأن مناظرته تضيع للوقت هذا لا يناظر لكن إذا كان هذا الإنسان يريد الحق فهنا لابد أن يناظر وأن تقام عليه الحجة ودعوتنا له إلى الضجوع إلى الحق هذا أولى من دعوتنا أو أهم من دعوتنا إلى أهل الفسك والفدور لأن يرجعوا إلى إلى الحق وإلى الصواب فنحن أيضا بحاجة إلى هؤلاء الذين وقعوا في البدع نحتاج إلى أن نردهم إلى الصواب وإلى الرجل نعم السلف رضي الله عنهم هجروا أهل البدع ولكن الأمر يختلف في ذلك العصر إذا أظهر رجل بدعه هجره الناس جميعا تتحقق المصلحة التي هي تأديبها عن طريق الزجر بالهجر ولكن في هذا الزمان هل تتحقق المصلحة بالهجر؟ لا تتحقق بل يزداد تمردا وطغيانا فحينئذ نقول بأن السلف فعلوا ما فعلوا في زمانهم. لأن ذلك هو عين مصلحة أما الآن فعين المصلحة أن يناظر ولهذا فالإمام أحمد في أول الأمر كان يأمر بهجرهم وكان لا يكلمهم ولكن لما شاع مذهبهم، مذهب القائلين بالقرآن حينئذ ناظره الإمام أحمد ما ترك الأمر هكذا ما قال للناس اهجروهم فقط لا بل ناظرهم وتكلم في هذه المسألة وكانت تبقى لهم مناظرات مع أهل المعتزلة وأهل الكلام كان يناظرهم حتى يردهم إلى الصواب وحتى يكسر شوكتهم إما أن يرجعوا إلى الصواب وإما على الأقل أن يدافع عن مذهب أهل السنة والجماعة فيكسر شوكة أهل البدع حتى لا يتبعهم الناس فهذا ما المقصود من كلام المؤلف رحمه الله ثم ذكر هذا الفصل الأول ثم ذكر الفصل الثاني وهي الدعوة في نظر الإسلام أظن أن نتوقف هنا أن التعب قد نال منكم كثيرا وسبحانك روهم <تصفيق> وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك السلام عليكم